Buk 2 Vienas Wahedon Wafamanun Wahed praitis Praeitis vienas Almadi Wahid Almadi Wahid Rašyti يكتب يكتب يس هو كتب خطابا هو كتب خطابا او ي وكتبت هي بطاقه, وكتبت هي بطاقة. يقرأ يقرأ يس كايتي هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا يأخذ يأخذ يس паеми هو أخذ سيجاره هو أخذ سيجاره يе هي, هي أخذت قطعة شوكولاته هي أخذت قطعة شوكولاته Jis buvo neištikimas, bet هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه. Jis buvo tinginys, bet هو كان كسولا. ولكن هي كانت مشتدة هو كان سوولا ولكن هي كانت مشتدة ييس <تصفيق> بتنز بترتن هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية هو كان فقياً ولكن هي كانت غنية Jis turėjau nepinigų, bet skolų. Hūvą, ma kāna mal, bel dujūn. Hua ma kāna ladaį mal, bel dujūn. Jis neturėjau laimės, jam nesiseki. Hūvą, ma kāna bel manhūsan. Hūvą, ma kāna Bel manhusan Jam nesiseki, ji persecu ne sekmis. Hua, me bel fešilan. Hua, me kenne bel fešilan. Jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas. Hua, me Bėl, kana mūstā'a Hūwa ma kana rādiyan Bėl, kana mūstā'a Jis buvo nalai Bet nalai miengos ma kana kana taisan Hūwa ma kana saįedan kana Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas. Huo ma kana wadudan, bal kana wadud. Hu ma wadudan,